لا إله إلا الله يا رب لك الحمد حتى ترضاه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 انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ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 وَكفَّ الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا قولا سديدا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 هذا لقاؤنا الرابع عشر ترتيبا ودا في ذكر ربنا سبحانه نلتمس بذلك شرفا وفضلا وحسبنا ان يقول الله في كتابه فذكروني اذكركم وحسبنا ان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من بئس بئس الكلام كل الكلام اخوتي الا لم يكن ذكرا بئس بئس الحديث كل الحديث اخوتي الا لم يكن عن الله وفي الله الذي قال في كتاب الكريم يهديها الينا تكليفا ويرسلها الينا تشريفا فاذكروني اذكركم هكذا يقول الله فماذا اقول هذا اليوم وهذه رحلتنا قد بلغت بنا عددا وترتيبا الدرس الرابع عشر أقول أرأيت إلى بسملة الصلاة كيف عدها تسعة عشر حرفا ولكن كيف أجرها وربنا جعلها الحسنة عشر وجعل الحرف عشر إذن فأذه ألف وتسعمائة حرف تقول باسم الله الرحمن الرحيم فادي 1900 حسنه يعدها الله لك ويكتبها كرام كاتبون من ملائكه ربي ثم ماذا ثم ماذا فربنا الكريم جعلها جعلها 55 في الاداء و50 في الاجر والمثوبه وقال لنبيك يا محمد لا يبدل القول لدي يا محمد هي 50 هي هي في الاجر انظروا كيف صارت البسمله الواحده في الصلاه الى قريب من 20 مليون حسنه يعد الله لك ولا يظلمك كتبته الكرام الكاتبون في حسنه واحده انه الكريم سبحانه انه الكريم سبحانه الذي جعل حزمه الصلاه تتضاف الى ما سمع وجعل بسملتها تصل الى اجر ومثوبه الى حيث علم 20 مليون من الحسنات في بسملتها فكيف والصلاه ركعات كيف والصلاه قران يتلى كيف والصلاه فاتحه هي سبع ايات وبعد قران والسجود وركوع وما بين هذا وذاك ذكر فهذا لا يخطا احطاء ولا يؤدى ذلك ان ربكم الكريم سبحانه ذلك ان ربكم الكريم كرمه لا يحد ثوابه لا يعد بل ان الكلمه عنده لا تبلغ بكرمه ان يكتب لك بها رضوانه الى يوم القيامه مع ان هالكلمه ليست جمله ولا خطبا بل الحسن يضائفها ويربيها لك حتى قال صلى الله عليه وسلم ان الله الكريم يربي لاحدكم صدقته ولو كانت صدقته قرشه ولو كانت صدقته شقبه تمره يربيها الله له كما يربي الرجل مهرته وكما يربي الرجل فلوه او فلوه يوما بعد يوم ولذا قال الكريم في كتابه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه تبع 100 مضاعفه وبعدها يقول مضاعف والله يضاعف لمن يشاء ثم يختم الايه عجبا وبعد هذا يقول والله واسع عليم ربكم الكريم سبحانه واصل الكرم كما يقر اللغويون الكريم هي مناقه التي لا ينقطع لبنها وكلكم يعلم من امر نفسه متى انقطع عطاء الله عني متى متى لم يتصل كرمه اليك كرمه اليك يتصل عافيه وصحه يتصل رزقا وطعاما يتصل زوجة وولد يتصل كل اليوم لا ينقطع بل انه الكريم الذي يزيد كرمه على حاجه ثاني فاطلب ما شئت ايها الانسان فاطلب ما شئت لا تستكثر ولتعظم ولتعظم المساله فعبد ربك كريم ادعوه بدعوه سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ماذا تقول يا نبي الله وانبياء الله اجهد الناس في الملك ولا حاجه لهم الى كرسي وسلطان كان سليمان اراد ان يضرب بها مثلا على الاله الكريم فسال سليمان الملك كل البل ليقول بهذا الوجود كله الله كريم كريم يستحي من عبده ان يرفع يديه فيردها عليه صفرا خائبتين ولذا الكريم لا تنزل يد عنه إلا بحاجة ومطلوب حتى قال في سليمان عليه الصلاة والسلام إنا فخرنا له الريح فأل طلب سليمان الريحة هذا ما يرد على عقل سليمان وإن طلب ملكا أخبر الله عنه رب هب لي ملكا لا ينبذي لأحد من بعدي هكذا قالها مجمله فجاءت من عند ربي مفصله الريح تجري بأمرك يا سليمان رخاء حيث تصيب والشياطين مسخرة كل بناء وغواص ان سخرنا له الريح والشياطين ومن الشياطين من يعملون له قُمْتْ حَاجَةُ سُلَيْمَانَ يَعْمَلُونَ التَّمَاثِيلَ وَالْمَحَارِيبَ وَيَصْنَعُونَ الْجِفَانَ كَالْجَوَابِ وَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ يَقُولُ اللَّهُ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ كَثْرَةٌ كَاسِرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزَاعُونَ فَهُمْ يُزَاعُونَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جنود من الجن والامث والطير فهم يوزعون هذا هو سليمان وكان سليمان لا يرسلها ملك ملك ولا يرسلها ملك انما يرسلها الى الوجود هذا رب الكريم فاسمعوا هذا رب الكريم فاسمعوا ولذا اذا تتابع فضل عليك فلا فلا تذكره ولا تنقصه ولا تمنعه وافعل ما فعل ايوب وقد اخذ يحسو فضل الله عليه ويحسو ذهب الله وفضه الله لا يدع منها شيئا والله يقول ما هذا يا ايوب وام تجهد الناس أجوى الناس أبأس الناس فقال ومن يا رب يستغني عن فضلك يستغني عن كرمك يستغني عن خيرك وما الخير إلا خيرك إذا رفعت يدك إلى السماء فارفعها كما رفعها سليمان وإذا نزل الخير عليك فلتحسوه كما حساه أيوب عليه الصلاه والسلام لان ربنا سبحانه الكريم الكريم سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه يا ايها الانسان ما ضرك بربك الكريم هذه الايه وكانت وعيدا من جنب لكنها ايضا وعدا من جنب كأنه يقول يا أيها الإنسان ربك الكريم الذي يبلغ عفوه أنه لا يعاقب أنه الذي يبلغ عفوه أنه لا يعاقب حتى أدنى العقاب لومًا حتى أدنى العقاب عتابًا فهو لا يفعل بل الكريم يأخذ عبده في كنفه ويقرره بما يعلم ويقرره بما يعلم ويقول له الكريم ربك الكريم ربك فالقى عليك الستره في الحياه الكريم ربك متجاوز عنك الساعه بعد الساعه الكريم ربك ان الله يغفر الذنوب جميعا فلذا قال لا تقنطوا من رحمه الله الكريم ربك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حتمات فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات ارايت كيف كان كريما في عفوه تنقلب السيئه عده حسب ولا تنقلب بمثلها لان وعده يقول الحسم بعشر امثالها بل الكريم الذي يتجاوز كرمه الا فعل القلوب فما همت القلوب بحسنه الا وربك يامرك كتبته ان يكتبوها يا رب لم يفعل يا رب لم يفعل همه قد انقطع وفعله لم يكن ولكنك الكريم سبحانه ولكنك الكريم سبحانه فانه بكرمه بقربه يحطي علينا خلجات القلوب ويكتبها حسنة ولذا إذا هم العبد بحسنة كتبت نعم كتبت فلا ينقطع لك هم بالليل والنهار لأن ربك الكريم الكريم الذي جعل خلجات القلوب حسنة وأمر كتبته أن اكتبه انه الله انه الله الكريم سبحانه الذي جعل كتابه كتابه كريما سبحانه وتعالى نعم كريما كريما بما يقراه العبد فيجعل له الحسنه بعشر وكلما يقرا ايه يرقا بها فهو الكريم في اجره يلبس اصحابه تيجان الحلل يوم القيامه وتيجان الشرف والكرامه وياتي كتابه الكريم يوم العبد شفيعا يقول هذا يا ربي صاحبي لا يضيع فاذا بالكتاب الكريم يكون ذاب الشفيعا يوم القيامه لياخذ بيد صاحبه الى جنه ربه كتابه الكريم اجرا نعم اجرى ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرف بعشر تقول الف لام م لم يجعلها حرفا واحدا لان كتابه الكريم وانما جعلها ثلاثه والحرف بعشر والعشر بعشر لان الواحده بعشر فيكون الحرف الواحد 100 نعم 100 مئه دون المضاعفه فتقول الف لام م هذه 300 حسنه لماذا لان كتابه كريم سوره تقرا في جوف الليل 30 ايه فترسل كرامه لك تسبقك الى قبرك فلا تتعذب فيه فتملعك عذابه وسوره تقراها في الدنيا فتسبقك الى يوم القيامه ظله فوق راسك وتحاجج عنك لان كتابه سبحانه وتعالى حيث اخبر كريم فهو الكريم سبحانه الكريم ذاتا الكريم فعلا ولذا جعل جنته رزقا كريما نعم رزقا كريما لا ينقطع خيرها ساعه حتى قال رب العالمين سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا وخيرها لا ينقص يوما حتى قال الله لهم ما يشاءون فيها وخير لا يتشابه فيها وأتو به متشابها وخير لا ينقطع فيها حتى يقول ولدينا مزيد ولدينا مزيد رايت كيف ان الجنه هي الرزق الكريم ويدعوها الله رزقا لان لفظه الرزق في اللغه العربيه فيها معنى التجدد وعدم الانقطاع والاختلاف والتنوع فلذا يقول رب العالمين ورزق كريم الجنه كريمه ورزقه الكريم سبحانه وتعالى انه الكريم الذي اكرمنا اقرا ربك الاكرم الاكرم الذي اكرمك يا محمد واكرم امتك من ورائك فلذا ليس يسوءك في ساعه من الزمان ام تقول امتي امتي فيقول لك ارفع راسك ارفع رأسك فكرامة محمد عندنا أن لا يساء في أمته سلطوط يا محمد واشفأ تشفى في من تريد من أمتك أيها الرسول لأن ربك الأكرم ليس يسوءك في أمتك فلذا قال لك اقرأ اقرأ وربك الأكرم وهذه كرامه امتك يا محمد اننا نثورها كرامه امتك اننا لا نؤذبا نعم لا نؤذبا ولا نصلط عليهم ادوا لا نصلط عليهم ادوا يستبيح بيضتهم كرامه امتك الا يا امها احد من غيرها حتى ولو كان المسيح ولذا لما جاء المسيح عليه السلام نازلا الى بيت المقدس والمهدي متقدما الى الصلاه فيقول يا روح الله تعال هنا صل لنا انت النبي انت الرسول انت عيسى الوجيه انت روح الله انت يسوع الله نمت اولى بنا ونحن اولى بك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بعيسى ابن مريم فيقول المسيح لا تكرمه امه محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض ائمه ارايت الى كرامه امه يقف المسيح عليه الصلاه والسلام في صف صلاتها ولا يتقدم ولا امامها لتبقى كرامه وهذه الامه باقيه لا يتقدمها احد لا يامها احد فليسمع الذين جعلوا النصرانيه وليا وليسمع الذين طلبوا الكافر رئيسا وهذا عيسى يئبى ان يتقدم وهو النبي الرسول الوجيه في صف الصلاه والمهدي يقدمه ويقول يا روح الله تعالى فصلي لنا فيقول اما تسمع ان تكرمه هذه الامه لا يامها احد من سوى انفسهم ان تكرمه هذه الامه بعضكم على بعض ائمه ليت قومي يفهمون ليت قومي يعقلون ليت قومي يعلمون ان امه جاهلت قدرها ونسيت كرامتها على ربها تلك الكرامه التي انزل بها علينا خير كتبه وكتب الناس ضائعه الى 70 الف كتاب وكتابنا يقرا غضا طريا لا ينحو ليل ولا يختلف بالنهار كتاب لا يطويه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل يقول فاتوا بصوره من مثله ودع شهداءكم من دون الله ثم جاء مدويا في الوجود كله فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا كرامتنا من كرامة كتابته من كرامه نبينا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم الذي امم الانبياء وكل وراءه صفوف ولما اقيمت الصلاه وانتظمت الصفوف اخذ جبريل بيده قال انت ها هنا يا محمد انت الامام ابراهيم وراءك موسى وراءك عيسى وراءك نوح وراءك قود وراءك صالح شعيب ادم كل الانبياء الذين لا يحصيهم عددا الا الله ينتظمون وراءك صفوفا انت الامام يا محمد صلى الله عليه وسلم انت الامام تكرمه هذه الامه من ورائك فانت الامام واسباعك الائمه وامتك المقدمه وان كنتم الاخرين فانتم الاولون كرامه انتم الاولون كرامه نعم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ هَذَا مَبْلَغِي مِنَ الْعِلْمِ وَالْعِلْمُ كُلُّهُ عِنْدَ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ لا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويوم استموات والارض الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه واصلي واسلم الا قائدي وقدوتي وحبيبي وامامي صل اللهم على خير العباد شفيع هذه الامه يوم التناد ورد اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعثمان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ورد اللهم ان خلفاء الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم اما بعد ثم اما بعد ومن كفر فان الله غني كريم من كفر لماذا يريد اسم الكريم ها هنا ما انه يقول ومن كفر كانه يقول ايوا الكافر لن تعدم كرمه لن تعدم كرمه وان كنت كافرا ارايت اذا الكافر لا تضيع حسناته عنده كرمه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان حسنه الكافر انها معجله لا تضيع ويقول إليك قوم عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا بل ومنهم من يخفف أنه من عذاب القيام كابي طالب يخفف أنه كرما من الله ما أن أبا طالب جحده ما أن أبا طالب أنكره ما أن أبا طالب ألم الحق من وراء الحس ولكنه ليفعل وما ذلك كرم الله يحوطه فيقف فقط على جمرتين من نار ولا يكون في ضحداح لا يكون في ضحداح كرامه من الله لن يحفظ له حسناته والصبي الصغير وترفع المراه صبيا صغيرا فتقول ان هذا حج يمرء وما يعقل وفي الروايه انها اخذته بعضلتها كذا رفعته انه صغير لا يكاد ينطق لا يعرف كلمه فاين هو من تلبيا اين هو من تلبيا اين هو من عرفه اين هو من مزدلفه انه ما يعرف شيئا من هذا كله فيقول الكريم سبحانه نعم ولك اجر بل الاجر يثبت لك من ورائه ما هذا الكرم الصغير لا يعقل بل ابن تيميه يسال ان الطفل يصلي صلاه وما يعقل منها شيئا سواء انه يركع ما ركع الناس يرفع ما رفع الناس بل وجاء الى المسجد نزهه وجاء الى المسجد رحله اي وجر فيقول ابن تيميه ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ربكم كريم فلا يضيع اجر الصبي عند بل يتجاوز كرمه الى ان الصبي يرفع انه القلم فيرفع انه ولكن يجري له القلم ولذا قال رفع القلم عن الثلاث رفع القلم عن يعني لا يكتب سيئه والقلم يجري له يعني لا يفوت حسنه كرما سبحانه وتعالى حتى حسن الصغير سالوه صلى الله عليه وسلم ما للكريم يا رسول الله قال انه يوسف يوسف ابن يعقوب ابن ابراهيم سليل الكرم ابوه ابراهيم الكريم الذي قال كرم ومن عصاني فانك غفور رحيم ما تقول يا ابراهيم انه ما صوك حتى القوا بك في نار مضرمه انهم عصوك حتى ارادوا ان يلغوا في عرضك نعم في عرضك وطلبوا امراتك للفحش والخنا والزنا انهم عصوك يا ابراهيم وانت مهاجر الى ربك في كل ارض انهم عصوك لم يبق مؤمن واحد على هذه الارض الا انت وامراتك كما قلت لها انهم عصوك يا ابراهيم عليك الصلاة وعليك السلام حطوا صنعوا لك الجحيم ان وما صوك عدتهددوك قتلا وقال لا ارجو منك واهجرني مليا انه ما صوك يا ابراهيم في كل واد ومكان فما تقول ومن عصاني فانك غفور رحيم انه الكريم وابراهيم ومن بعد الكريم يعقوب يعقوب الذي ذاق المرار 40 سنه حتى ذاب في المرار ضل عينيه فلم يعد يبصر لم يرحم فيه شيخوخه وقال تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكن حرضا تالله تذكر تفتؤ تذكر يوسف انك لفي ضلالك القديم والرجل يعيش و مساء يقول فيها انما اشكو بثي وحزني الى الله وما ادراك ما مصاب الولد فكيف اذا كان الولد يوسف وكيف اذا جاء كان الجاني هو الولد فآه انه كل المصاب ويعقوب يبكي 40 سنه لم يرحبوا فيه شيخوخه حتى ذهب بولده الثاني وما ذلك لما جاءوه يقولون يا ابا نستغفر لنا ما تقولون اما يستحي عدكم ان يقولها استغفر لنا واين المغفر وادي 40 سنه من الآلام والالواع والدمئات 40 سنه ويعقوب يشكو وانتم لم ترحموا في شيء لا ابوه ولا شيخوخه ولا عجزا ولا مرض وما ذلك يقولون يا ابا نستغفر لنا فقال يعقوب سوف استغفر لكم ربي ويعقوب اذا وعد لم يخلف ويعقوب اذا قال سوف استغفر لكم ربي فأي المغفرة التي لا تبق بعدها سيئة والتي تكتب بعدها كل حسنة إنه الكريم ابن الكريم والكريم الثالث وهو يوسف يوسف وما أدراك ما يوسف يوسف الذي ألقي في الجب في مؤامرة وما أدراك ما هذه المؤامرة مؤامرة الخصة والنذالة اطفى بي الصغير في جوب وخلعوا انه قميصه وانطلقوا هازئين ساخرين والحقد يملا قلوبهم حتى بعد سنوات طوال يقولون ان يسرق فما فقد سرق اخو له من قبل ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل بعد هذا التهمه والتهمه في عفه اليد ان يسرق فقد سرك أخ له من قبل ويوسف في الجب وما أدراك ما الجباب وما أدراك ما الليالي الصحراوية والبرد فيها والبرد والزئاب فيها وصوت الزئاب يخلع القلوب خلعا من مكانها والبرد لا يبق ولا يزر فإنه قد تال نعم قد تال وتتوالى المصائب والمصائب تنادي على بعضها والجرم الاول اوقع ليذهب يوسف الى السجن ليقضي فيه اجمل سنيه عمره وابا سنيه حياته فلما وقفوا بين يديه يقولون له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين فماذا يقول كريم لا تسريب عليكم اليوم حتى ادنى اللوم لا افعل ادنى اللوم لا افعل لان التسريب والثرب في اللغه العربيه هو ادنى اللوم انظروا حتى اللائم لا يلخ بها عليهم ثم يقول لهم واتوني باهلكم اجمعين يا للكرم يا يوسف فَقَدْ وَحَدَهُ وَقَالَ لَهُمْ جَمِيعًا وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ أَبَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَإِذَا بِهِ يَضُمُّهُمْ مِنْ حَوْلِهِ جَمِيعًا وَمَا أَدْرَاكَ أَنْ يَقُولَ يُوسُفُ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ أَلَيْسَ هُوَ الْقَائِلَ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ إِلْكَيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ حَتَّى الْعِوَضَ لَمْ يَأْخُذ وانما رد عليهم بضاعتهم كرما وقال ردوها عليكم عليهم وجعلوا في رحالهم كل هذا الكرم بل لما وقف هناك يدعو ربه يقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن تراه لا يقول الجب ما ان الجب هو السجن لانه لو لم يكن الجب لما كان السجن فالجب أسبق والجب هو الذي صنع السجن ولكن لا يقول الجب لأن في الجب إلقاء لائمة على إخوانه وهو القائل لا تسريب عليكم فالكرم الذي لا لوم فيه ومحمد صلى الله عليه وسلم قصه اخرى كبيره كبيره في الكرم والله تعالى يقول في كتابه وان تحل بهذا البلد لم يامن ساعه في جوارهم صلى الله عليه وسلم حتى في جوف الكعبه الكعبه التي كانت امانا للكافر يدخلها صلى الله عليه وسلم فتوضع قذاره الذبائح فوق راسه وابو جاليه فيضع قدمه على راس النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له لا تغشانا في مجالسنا ولا تسمعنا هذا الذي تسمعنا واللي عندنا ايوا الرجل واللي عندنا لا نريدك لا لا نريدك واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكرون لا ينقطع مكرهم تاعه وينخسون الجمل الذي تركبه ابنته فيسقط جنينها هي الحامل ويسقط ولدها نام يسقط ولدها وهي الحامل فاطمه رضي الله عنها وتخرج عليهم تقول يا اهل مكه اي جوار هذا ويقول هو كما علمه ربه لا اسالكم عليه اجره يا ناس ان كنتم تنكرون اني رسول الله فهل تنكرون اني منكم ابنكم الصادق الامين فيكم والله يقول وان تحل بهذا البلد حتى لما اراد ان يخرج ساعه من الزمان ارصدوا له شباب مكه نعم مكه جميعا وحاصروه في بيته صلى الله عليه وسلم هذه مكه رسول السلام لا يذوق المنام في بلد السلام ويخرج عنها والدموع تملأ عيني ضاقت عليهم مكه وحده وما ضاقت على كل كافر وما ضاقت على كل قاتل لماذا ضاقت عليه وهو محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما ان الله يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم فلما يرجع إليه صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا يقول لهم ما تظنون ما ظنكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فليقول ما باله لا يقول ما ظنكم بأنفسكم وأنتم القتلة قتلتم سمية وعمارة وانتم المؤذون جذبتم بلالا وغيره وانتم الذين امنتم امنتم الخاتم ما لم تؤمنوا محمدا لم تعطوه الشربة ما ما كنتم تضعون الجفان الكبيرة لاستباح كي تاكل ورسول الله رسول الله يضن علي بشربة الماء نعم بشربة الماء و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون قالوا خيره اخ كريم وابن اخ كريم انت يا محمد كريم والكريم يا محمد لا يعاتب لا يعاقب والكريم يا محمد يعفو والكريم يا محمد يبسط فضله على الناس لا تمتد يد ولا احد سوان ولا عقابه فقال لهم من دخل داره هو امن من دخل الكعبه امن من دخل دار ابي سفيان امن من دخل دار اخيه امن كل هذا الامان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لم تعمم في جواره ساعه كل هذا الامان يا نبي الله وانت لم تأمن في جوار ساعة حق هذه الرؤوس ان تطير حق هذه الابدان ان تخضب الكعبة بها دماء حق اولئك الكفرة المرضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقابا عذابا نكالا ولكنك الكريم ولذا طمعوا في كرمك فقالوا انت لا تفعل فانت الكريم الاخ الكريم وابن الاخ الكريم فقال انتم الطلقاء الله الطلقاء يا رسول الله ما كان بعض الامر ليكون عبيده ليعيشوا اكثر العبوديه فيذوقوا شيئا مما ذاقوه بلالا وعمارا وصايبا ولكن طوطيم سكة الحرية ابو جالو وامسال يستحقون حرية ابو لاب وامسال يستحقون حرية اولئك جميعا يستحقون حرية بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرسل لا يرسل الابل والعصايا في وجوههم خذو خذوا, خذوا ايها الناس لا ينقطع عنكم عطاء وهم يستزيدون والرسول يزيد انت الكريم صلى الله عليه وسلم الاخ الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الكريم بقدر ما يعفو يعذب وما ادراك ان يعذب كريم ولذا قيل لك اتقي شر الحليم اذا غضب اتقي شر الحليم اذا غضب واكرم الناس على ربه عند ربه من اخبر الله عنه فقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم امين اللهم امين اللهم ارحم عبدك سعيد بن محمد رحمه واسعه اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم وسع له واسح له في قبره مد بصرك واجعل كتابه بيمينه وافي حجته في سؤال الملكين انت ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان